كلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إن جم قائدون يوم نبطش البطل شت الكبراء إن مدقوق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 العون، إنه كان عالياً من المسرفين، ولقد اختارناهم على علم على العالمين، وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء. وَنَا نَحْنُ بِمَنْ شَرِّين فَاتُوبُوا آبَائَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ طُبِعٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عدين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولى لا شيء او ولا هم تنصرون الا الله الرحيم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجا تنتظم تعال الاجيب كالمهل يغري في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 ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب كذلك هو الفوز العظيم فَإِنَّمَا مَا يَشْفَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُنْتَقِبُونَ